أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس والعشرين من القرآن الكريم مع القراء محمد السيد ضيف يوسف بن عبدالله الشويعي هاني الرفاعي الشحات محمد أنور والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ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 أَمْلَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يَأْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 مَلائِكَةُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعمتك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 وَلَائِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتُعِذَانِنِّي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ ب وَقَدِ خَلَتِقُرُون مِن قَبِل وَهُماَا يَسْتَعثَان الله وَإلَ كَامِن إِ وَعْدَ اللهَِّ حََّّ إِ وَعْدَ الللهه حَُّم فَيَقولُ مَا هذاَا إِللاا أَسَاقير الأأَولين.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 وَلْيُوَفَّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُرْضُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا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 فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 تدمر كل شيء بأمر رَبِّهَا فأصبعوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرنا الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهى بل ضلوا عنهم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 قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه الى الحق والى طريق مستقيم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 مده وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً الت تَضَحَرُّ أَوزَارَحَا ذَلِكَ وَلَ يَشَاءُ اللَّهُ ل تَصَرَ مِنم وَلكِ الَّ بِلُ وَبَعضَكُم بِبعَعْض وََّذينَ قُتِلُ فِي سَبِي لللَّهِ فَلَُظَِّا عََّلَهُم سَيَهْذم وَيُصْلِقُ بَالَهُم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم وأضل أعمالهم